منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون غربت عليهم الزلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء ابي غير حق